وَإِذْ قَالٰ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَآذِرَةَ اتَّخِذُوا أَصْنَامًا ۗ آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْ اللَّيْلُ رَآكَ وَكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي أَفْلَحْتُ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 مَا رَأَى الشَّمْسَ بَاغِرَةً قَالَا هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا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 وَحَانَ جُنُوقُه قَالَا أَتُحَادُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ افلا تتذكرون وكان يفخف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريق اين احق بالام ان